التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب ربك سوط عذاب إن ربك لفي المتصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن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 وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأب دكّ دكّ و جاء ربك والملك صفّ صفّ وجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَى